قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول الباء على المفعول في قوله بإلحاد ونظائره في القرآن أكثرنا على ذلك من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة فأغنى ذلك عن إعادته هنا والإلحاد في اللغة أصله الميل والمراد بالإلحاد في الآية أن يميل ويحيد عن دين الله الذي شرعه ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين ويدخل في ذلك دخولا اوليا الكفر بالله والشرك به في الحرم وفعل شيء مما حرمه وترك شيء مما أوجبه ومن أعظم ذلك انتهاك حرمات الحرم وقال بعض أهل العلم يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة وقال بعض أهل العلم يدخل في ذلك قول الرجل لا والله وبلا والله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له فستاط احدهما في طرف الحرم والآخر في طرف الحل فإذا أراد أن يعاتب أهله أو غلامه فعل ذلك في الفستاط الذي ليس في الحرم يرى أن مثل ذلك. يدخل في الإلحاد فيه بظلم قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته أو عبده فليس من الإلحاد ولا من الظلم قال رحمه الله مسألة قال بعض أهل العلم من هم ان يعمل سيئه في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلها بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبيا لأذاقه الله من العذاب الأليم وهذا ثابت عن ابن مسعود ووقفه عليه أصح من رفعه والذين قالوا هذا القول استدلوا له بظاهر قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم لانه تعالى رتب اذاقه العذاب الأليم على اراده الالحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على شرطه ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم إن الباء في قوله بإلحاد لأجل أن الإرادة مضمنه معنى الهم أي ومن يهمم فيه بإلحاد وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة الحديث وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي ووجه هذا ظاهر قال مقيده عفى الله عنه وغفر له ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله ومن يرد فيه بإلحاد العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه والعزم المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله مكة وغيرها والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزما مصمما عليه أنها كارتكابه حديث أبي بكره الثابت في الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فقولهم ما بال المقتول سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه أن ذنبه الذي أدخله النار هو عزمه المصمم وحرصه على قتل صاحبه المسلم وقد قدمنا مرارا أن إن المكسورة المشددة تدل على التعليل كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل بسبب طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لعزمهم على ارتكاب المناكر في الحرم فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا عليه والعلم عند الله تعالى والظاهر أن الضمير في قوله فيه راجع إلى المسجد الحرام ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب المذكور كذلك والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم نكتفي في هذا اللقاء بما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر